الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله الباب الماضي كان يتكلم فيه عن حرمة الذبح لغير الله وبيان أن الذبح لغير الله شرك في الباب الذي بعده يرد على تساؤل قد يطرحه بعض الناس فيقول أنا بذبح لله ولكن في مكان يذبح فيه غيري لغير الله فهل هذا يجوز أم لا يعني الذبح للبدوي شرك طيب الذبح عند البدوي لكن لله تبارك وتعالى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 هذه الآية نزلت في شأن مسجد الضرار ومسجد الضرار ده كان هناك شخص يسمى أبو عامر الفاسق خزرجي ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده هرقل ومناه أو وعده أنه هينصر على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك فأرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم فأبو عمر الخزراج ده أرسل لأناس من قومه من أهل النفاق وهم في المدينة يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه وأمرهم أن يتخذوا لهم معقلا، قال لهم مكان يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه عشان تستقبلوا فيه اللي أنا هبعته لكم الرجال اللي أنا هبعتها لكم برسائل وكتب أخبركم فيها بأمري ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم ويكون في مكان معد لما يجي يستقبلوا فيه ويكون منه الانطلاق فبنوا هذا المسجد مش هينفعوا يبنوا أي بناء تاني حيتشك فيهم فمن مسجد عشان يبقى الظاهر خير ويبقى الباطن يفعلون ما يفعلون فبنوا هذا المسجد وهو الذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك ابن الدخشم أخو بني سالم ابن عوف ومعا ابن عدي أو أخوه عامر ابن عدي ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذهب إلى غزوة تبوك فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إحنا بنينا المسجد ده للضعفاء وكبر السن في الليلة المطيرة واليوم الشاتي الدنيا فيها شتاء أو رياح أو برد والناس كبار السن ممكن ما يقدروش يأتوا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنينا المسجد ده لهؤلاء كلام جميل في الظهر ف. فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في هذا المسجد. يروح يصلي بهم صلة من الصلوات إقرارا لهم. و... فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجهز لغزوة التبوك. أوعدهم فأوع... أنه إذا رجع فعل. طب نروح الغزوة ولما نأتي إن شاء الله أفعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس بالإيه؟ بالظاهر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما يعلمه له الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزو التبوك نزل عليه الوحي بشأن المسجد فأمر الصحابة أن يهدموا هذا المسجد ويحرقوه وحرم الله تبارك وتعالى أن يقام في هذا المكان مسجد أبدا لا تقم فيه أبدا فالبقعة دي بالذات دون عن بقية البقاع لا يجوز تحولها المسجد مرة أخرى قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أعد للإضرار بالمسلمين والأمة تبع له في ذلك يعني لا يجوز أيضا لأحد من الأمة أن يقوم في هذا المكان ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله زي ما ربنا تبارك على نهاء عن أن يصلي في المسجد الضرار أمره أن يصلي في المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم والمسجد اللي بني على التقوى من أول يوم هو المقصود به في الآية مسجد قباء وفيه رجال يحبون أي يتطهروا نزلت فيهم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كان لنا جيران من اليهود يستنجون بالماء فنستنجي بالماء مع أن الاستجمار بالحجارة جائز ولكن الاستجمار الاستنجاء بالماء هذا أفضل قال وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم ويؤيده قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقيل في قول آخر ان المسجد المقصود هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الراجح إن المسجدين أسسوا على التقوى بلا شك إن كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ولكن المقصود في الآية هو مسجد قباء للحديث عن أبي سعيد قال تمارى رجلان تجادلا وتخاصمة تناقشة في المسجد الذي أُسّس على الطقوة من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا راه مسلم في الحديث ده ان صلى الله عليه وسلم بيبين إن هذا المسجد أولى أولى أن يكون هو ممن أُسّس على الطقوة من أول يوم ولكن المقصود في الآية على الرجاح أن هو مسجد قباء زي ما رجحه ابن عباس وعروة وعطية وغيره قال وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني لإقاع الضرر بالمسلمين وكفرا لأنهم أعدوه للمكر بأهل الإسلام وبالإسلام وتفريقا بين المؤمنين لأن من ذهب إليهم في هذا المسجد كان يؤلبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرق المؤمنين صفين وإرصاداً إعداداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه, فيه للصلاة وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل أي رجع عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة طيب إيه وجه المناسبة والارتباط بين الآية وعنوان الباب عنوان الباب إنه لا يزبح لله في مكان يزبح فيه لغير الله والآية في إن لا يصلى في مكان وعد لمعصية الله تبارك تعالى وعد للتفريق والإرساد ومرصد ومعد للتفريق بين المؤمنين والمسلمين وجه مناسبة الآية للترجمة بيقول لنا في الكتاب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضا لاجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح يؤيده الحديث الذي بعده في الباب حديث ثابت ابن الضحك يبقى لما كان المسجد ده معدل معصية الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع الله في أن يصلي فيه أو يقم فيه فكذلك المكان الذي أعد للذبح لغير الله يشرك فيه بالله بالذبح لغيره يحرم على المسلم أن يذبح فيه لله ولو كان حتى نيته أنه يذبح لله يحرم عليه أن يذبح هناك لأن يشابه أهل الشرك ولأن يغتر من لا يعلم فيظنه يفعل هذا للولي أو للميت في هذا المكان أو للصنم أو للحجر أو للشجر فيذهب إلى هناك ويشرك بالله اغترارا بأن فلان بيذبح هناك هناك مع أنه يذبح لله فلذلك نهينا عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيقول ويؤيد هذا الكلام يؤيد هذا الكلام الحديث اللي بعده حديث سابت ابن الضحاك رضي الله عنه وسيأتي معنا إن شاء الله وهو عن سابت ابن الضحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانه. بوانة موضع في أسفل مكة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الإنسان بيخصص عبادة بمكان أكيد في سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر ليه إيه السبب وسأل عن أمور لو كانت موجودة يبقى يحرم الزبح في هذا المكان مش موجودة يبقى الإنسان ينذر إن هو يتعبد الله في مكان دون مكان المسألة فيها إيه ساعة طالما أنها لا تشتمل على محرم آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال هل كان فيها وثا من أوثان الجاهلية يعبد لأن الأماكن اللي كانت بتوقصد بالذبح في أيام الجاهلية الأماكن اللي كان بيبقى فيها أصنام وأوثان وأعياد للمشركين هل كان فيها وثا من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا وهنعرف يعني إيه عيد دلوقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود فبناء على هذا الحديث تخصص البقعة بالنذر لا لو لم يوجد مانع آخر الوفاء بالنذر فيها جائز بيقول في الحديث هل كان فيها وثن من أوثان الجهلية يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله لو المكان كان فيه وثن بيزبح فيه الغر الله يبقى لا يجوز أن احنا نذبح لله في هذا المكان حتى لو الصنم زال لأن الصنم البقعة كانت بيتعبد فيها لغير الله بهذه العبادة فيبقى لو الإنسان راح المكان ده حتى لو الصنم زال وهدم فيه إشعاره أنه لسه بيعظم هذا المكان إلا لو المكان ده اتحول لمكان طاعة اتبنى في مسجد كان مشعر من مشاعر المسلمين زي منا وعرفات وغيرها حتى لو كان فيها أصنام وأزيلت وبقت بعد كده أماكن يتعبت فيها لله لا يذهب إليها إلا من يعبد الله فيبقى خلاص العلة إيه العلة ذلك طيب لو في مكان بيتعامل فيه عبادة لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز الإنسان يتعبد بنفس العبادة لله في هذا المكان ولكن لو عبادة أخرى الشيخ ابن عثمين بيقول يجوز زي كده ما يجوز للمسلمين إنهم هم يصلوا في الكنائس وبيع, النظ... وبيع اليهود لو اضطروا كده لأنه هو في مكان ووجبت عليه الصلاة كان لدعوة أو لمناظرة أو غير, أو غير ذلك يجوز أن يصلي هناك بشرط أنه ما يكونش في المكان أصنام أو صور لو المكان ما فيهوش أصنام أو صور يجوز جائز وورد عن بعض الصحابة أنه صلى في الكنيسة لما كان يذهب إليها للتفاوض أو للدعوة أو غير ذلك طيب معنى هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني إعيد عيد شيخ الإسلام بيقول لنا ابن تيمية عليه رحمة الله بيقول العيد اسم يعني اسم يطلق اسم لما يعود يعني يتكرر من الاجتماع العام يعني أي حاجة بتتكرر وبيكون فيها اجتماع عام على وجه معتاد عائد يعني على وجه متكرر يعني المكان اللي بيجتمع فيه بشكل مستمر ومتكرر في أيام معينة إما بعود السنة يعني كل سنة مرة أو بعود الأسبوع كل أسبوع مرة أو الشهر يعني كل شهر مرة أو نحو ذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فبيقول إن العيد يجمع أمور منها يوم عائد يعني يوم متكرر كيوم الفطر ويوم الجمعة يبقى لو إحنا بنجتمع في أيام معينة من السنة أو الأسبوع ومتكررة زي اجتماعنا كل يوم جمعة في الصلاة الجمعة أو كل سنة في عيد الفطر مثلا يبقى ده بيسمى عيد وقد يختص بمكان بعينه زي عرفة بنجتمع فعرفة كل سنة مرة عرف الاجتماع يسمى عيد برضو لأنه بيعود ويتكرر وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان يعني الاجتماع في زمان معين بيتسمى عيد زي النبي صلى الله عليه وسلم مقال عن يوم الجمعة إن هذا اليوم قد جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله يعني صلاة العيد والمكان ممكن أيضا يطلق عليه عيد لو هو المكان هو بنفسه اللي بيقصد زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تجعلوا قبري عيدا يعني الناس بتجتمع عنده في أيام معينة بتقص معينة حرام لا يجوز لذلك احنا ما بنزورش قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مصر لا إحنا بنزور المسجد النبوي ولما بنزور المسجد النبوي أسعتها نمر على القبر تمام فزيارة المسجد النبوي مع شد الرحل مع الصفر جائزة أما زيارة القبر النبوي مع شد الرحل يعني مع الصفر لا تجوز لأن نهينا أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما فيش بقعة تقصد لذاتها بسفر إلا التلات مساجد دول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أي مكان آخر لا زيارة المقابر جائزة مشروعة تذكر بالآخرة ولكن بلا سفر بلا شد رحم بيقول وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل وهو الأغلب بيبقى بيطلق على أعمال وأيام وممكن وأماكن زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما شاف جارياتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تغنيان فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا العيد هنا بيطلق على اليوم والأعمال من التوسع في المباحات وغير ذلك قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو كان بعد زواله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او في بنذرك يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح يذبح فيه المشركون لغير الله أو في محل أعيادهم مععصية. يب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسئلة لما تجوب عليها بالنفي لا قال أو في بنذرك. يب لو كت الإجابة نعم إن فيها عيد من أعيادهم أو كان فيها وسن من أوثان ثن يعبد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا توفي بنذرك في هذا المكان لأنه لا يجوز يحرم.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 يجب فيه كفارة يمين قولين لأهل العلم الأول وهو الراجح يجب فيه كفارة يمين وده رواية عند الإمام أحمد وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية ولا وكفارته كفارة يمين رواه أحمد وأهل السنن صححه الشيخ الألباني في سنن أبو داود وفي حديث آخر عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم القول الآخر لا كفر عليه وذا روي عن مسروق والشعبي والشافعي ولكن حديث الباب يرجح القول الحديث اللي ذكرناه عن عائشة يرجح القول الأول أن نزل المعصية بالإجماع لا يجوز الوفاء به ويجب فيه على الراجح من أقوال أهل العلم كفارة يمين قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه ولا فيما لا يملك ابن آدم ممكن تجيب معنيين ما لا يملكه ما لا يملك فعله شرعا أو ما لا يملك فعله قدرًا، ما لا يملك فعله شرعاً يعني ما يقدرش يعمله مع أنه يعني مستطاع ما هوش مستحيل ولكن ما يقدرش يعمله زي واحد مثلاً ينذر ينذر أنه لو ابنه نجح هيعتق عبد فلان تمام كده؟ أو يزوج فلان لفلانة مهش بنته عشان يزوجها فالأمر ده هو مش مستحيل ولكنه مش في إيده فلو ما قدرش يعمل الفعل ده مع أنه مش أمر مستحيل يبقى يكفر كفارة يمين أو ما لا يملك فعله قدرا وده كلام الشيخ ابن عسامين يعني إيه؟ يعني حاجة مستحيلة حاجة ما يقدرش عليها ربنا لم يخضره عليها زي لو واحد مثلا قال لو نجحت هطير في في الهواء بلا طائرة هطير كده هرفرف بجنحاتي همشي على المية ما يدرش فهمشي على المية بلا وسيلة يعني يمشي على المية كده على طول وخلاص فده هيغرق. هيغرق نفسه فده لا يملك فعله قدرا يعني لا يستطيع فده أيضا وكفر فيه كفارة يمين احنا قلنا نزل المعصية يحرم الوفاء به بالاجماع لا يجوز الوفاء به اصلا واحد نظر كده انه لو قال لي زميله لو نجحت ليكوا كل واحد تذكرت ثانية ما مثلا او هاركوا سهرة ما حصلتش وحنجيبه ونشرب ونعمل ونخلي لا يجوز يحرم الوفاء طب بس انا نظرت يا شيخ وبتاع يعني كأن يعني الطقوة نزلت بقى لا يحرم الوفاء ويجب عليه أنه يكفر كفارة يمين فل... يعني مثلا لو قال له ينزر أنه يضرب فلان أو يصرخ ماله أو يقطع عضو من أعضاؤه يحرم عليه مش جسده ده مش بتاعه عشان يفعل فيه أي شيء فاللي فل... ينزر نزر محرم وحيأتي معانا في الباب اللي بعده التفصيل يحر... يحرم الوفاء بالإجماع بالاجماع ويجب فيه كفارة يمين على الرجح بيقول فيه مسائل تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا يبقى يحرم ال يقوم فيه يقوم في هذا المكان المسجد المكان المسجد والمكان ده دون عن باقي الأماكن يحرم إنه يقوم في مسجد إلى يوم القيامة وفيه دليل أيضا في المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك في الطاعة ان لا شك إن المعصية بتأثر في المكان اللي نفع فيه كذلك الطاعة فالمكان اللي بيطاع الله عز وجل فيه تجد فيه من البركة والسهولة واليسر كما كان يذهب إلى الأماكن الشريفة مكة والمدينة وغير ذلك يجد من الخفة والإعانة على الطاعة وكذلك الأزمنة. الأزمنة الشريفة زي رمضان والعشر الأواخر وغير ذلك يجد الإنسان فيها بركة كذلك الأماكن اللي فيها معصية والعزب الله يجد الإنسان فيها من الشؤم وغير ذلك رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيينة ليزول الإشكال. المسألة المشكلة اللي هو سؤال الرجل إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانه. طب ليه؟ طب ينفع ولا منفش؟ مش عارف. في يرد يرددها إلى المسألة البيينة. هل كان فيها عيد من أعيادين؟ هل كان فيها وسنا من أو سنة جهنية عباد؟ مفيش. يبقى لما رد دل دي يبقى يجوز. أو رد المسألة المشكلة على البيينة. هل يجوز الذبح لله في مكان يزبح فيه لغير الله؟ دي مشكلة مش عارفين يجوز ولا لا يجوز طيب نقسها على مسألة تانية هل يجوز الصلاة لله في مكان معد لمعصية الله؟ مسجد ضرار معد معصية الله؟ لا لا يجوز يبقى المسألة دي بيّنة جللنا فيها آية نرد إليها المسألة المشكلة فيبين لإيه الحكم استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك؟ ولكن مش في كل مسألة يحتاج إلى استفصال لما تشكل عليه الإجابة يسأل أسئلة يتبين بها حال المستفتي تخصيص البقع بالناظر لا بأس به إذا خلا من الموانع المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله المسألة السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله وإلا إن المكان يحول إلى مكان يعبد فيه الله تبارك تعالى المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نظر معصية يعني لو نظر إنه يفعل فعل لله في مكان لا يجوز فعله فيه، فيبقى لا يوفي بالنزل في المكان يوفي بالنزل في أي مكان ثاني ويكفر كفر يمين عن الإيه عن الوفاء بالنظر في المكان في هذا المكان بعيد. مسألة تاسعة لا النظر عبارة عن شيء مرتبط بمكان أو شيء مرتبط بوقت واحد نظره أنه يصوم غدا فلو ما عرفش يصوم بكرة ده يصوم بعده ويكفر كفرة تيامين عن عن المكان عن الوقت الزمان أو المكان كذلك والله أعلم المسألة تسعى الحذر من مشابهات المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده يعني ولو لم يقصده ابتداء حتى لو كان التشبه بهم هو مش أصدق ولكن لو نوى على فعل ووجد المشركين يفعلونه لا يفعل لا نذر في معصية لا نذر في ما لا يملك ابنه الباب اللي بعد كده في بيان أن النذر لغير الله شرك باب من الشرك النذر لغير الله قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه الباب داب يبين في حرمة النذر الغير الله وأن حكم النذر لغير الله شرك ابتداء النذر لغير الله شرك أم لا لماذا شرك ليه صرف عباد الغير الله الدليل إن النذر عبادة هو ده بقى اللي بيجاوبنا عليه في الايه في أول ايتين أول ايتين في الباب أتبي مش الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشان يثبت لنا إن النزر عباد، فخلاص آدم أثبت إن النزر عباده يبقى صرفه الغير لا شرك، يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرة. الآية الأولى فيها متح الوفاء بالنذر الآية الثانية وما أنفقت من نفقه أو نذرتم من نذر فسوى بين النفقه والنذر فإن الله يعلمه، فذلك إن النزر عباد كما أن النفقه في سبيل الله عباد. طيب. النذر عبادة قولية لأنه باللسان والنذر عبارة عن إجابه ما لم يجب بأصل الشرع إجابه ما لم يجب بأصل الشرع يعني الإنسان يوجب على نفسه شيء الشرع ما فرضوش عليه ابتداء ده هو اللي فرضوا على نفسه بالإجاب والنذر لا يكون إلا بالقول يعني مش بالنية النذر عبادة قولية لا يجب إلا إذا قاش إنوي برحتة لا يجب عليك لكن إذا قال لله علي كذا أو نظرت كذا وكذا يبقى ساعتها ينعقد النذر طيب النذر ده عبادة قولية والحلف أيضا عبادة قولية بنقول إن النذر الغير الله شركة أكبر وبنقول إن الحلف بغير الله شركة أصغر ليه بنفرق بين الاثنين مع إن الاثنين عبادات قولية؟ بنقول إن التفريق بين الاتنين ده باعتبار حال الأغلب وإلا فالاتنين الشر ال ال النذر والحلف فيهم الأكبر والأصغر يبقى النذر ممكن يكون لغير الله ممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر والحلف بغير الله ممكن يكون شرك أصغر وممكن يكون شرك أكبر إذا كان ال المنظور له أو ال النزر بيجري على اللسان بلا نية عادة ما لا يعتقد أن المنظور ليه إله ولا رب ولا يتقرب إليه بهذا النذر لو تصورنا أنه هو كده يبقى ده شركة أصغر مش أكبر ولكن لما كان الأصل في الم في النذر أن الإنسان لا ينذر إلا لمن يعتقد أنه هو بيملك النفع والضر وأنه بيده تقليب الأمور وإنه بيتقرب إليم هذه الأمور لما كان الأغلب في النزل كده فقلنا إن الأصل في النزل الانشركه أكبر تغليبا لأن الأصل في الناس النية دي ولما كان الأصل في الحلف إن اللي بيحلف بغير الله لا يعظم المحلوف بي كتعظيم الله أو أشد لا بيعظمه ولكن مش كتعظيم الله أو أشد مش حد بيحلف بحاجة لا يقدرها ولكن ما حدش بيقدر المخلوقات كتعظيم الله أو أشد لما كان الأصل كده فكان الحلف الأصل فيه في شركة أصغر وإلا فأحيانا الحلف بغير الله يكون شركة أكبر لو كان اللي بيحلف بغير الله بيعظم غير الله كتعظيم الله أو أشد كأن مثلا يتقلق يحلف بالله فيحلف كذب يتقلق يحلف بالولي الفلاني بالبدوي يخاف يقولك ده كده البدو حقيقي يدرني فيبقى كده واضح ان هو بيعظم البدوي أشد من تعظيم الله بهنا يكون شرك أكبر. يبقى عرفنا ان الشرك ان النزر فيه الأكبر والأصغر وإن الحلف فيه الأكبر والأصغر ولكن لما كان الأغلب في النذر تعظيم المخلوق والتقرب إليه كان شرك اكبر ولما كان الأصل في الحلف ليس تعظيم المخلوف به كتعظيم الله أو أشد كان شركا أصغر. قوله يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومتح من فعل ذلك لله طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه وقوله وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعلم يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذرات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه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 بعد كده جاب لنا عدة نقلات عن أهل العلم للتأكيد على أن النذر لغير الله محرم وشرك لا يجوز واكتهد أنه يجيب أقوال لعلماء المذاهب كلهم للحنبلة والشفعية والحنفية وغيرهم على كين يبقى إيه؟ دليل من كل المذاهب إن هذا محرم وشرك أكبر قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفرة. وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمه بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله يبقى النذر الغير الله شرك ولا يجوز الوفاء به وما فهوش يمين لأنه لم ينعقد أساسا النذر اللي لكفرة يمين اللي هو النذر اللي بينعقد سواء كان نذر في طاعة أو في مباح أو في معصية النذر المعصية على الراجح ينعقد لأنه ربنا تبارك تعالى أوجب فيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فهذا دليل إنه بقى بأس نذر والنبي صلى الله عليه وسلم سماه نذر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم هذا دليل على إن النذر الغير الله وفي ملايم النذر في في معصية الله أو في ملايم ابن آدم اسمه نذر ولكن لا يجوز الوفاء به أو لا يستطيع الإنسان الوفاء به فيما لا يملك ابن آدم فبديله كفارة يمين أما النذر الغير الله فده زي الحلف لغير الله تماما ليس بعبادة بل هو شرك والشرك ليس له حرمة النذر لما كان عبادة ليه حرمة يتوفي به يتكفر عنه أما الشرك فلا حرمة له والتوبة منه والخروج منه يكون بالتوبة فقط ولا يجب صرف المنذور في مصرف آخر يبقى لو واحد نظر للبدوي عشر جنيه يبقى وقع في الشرك مطلوب منه أن يتوب ويرجع إلى الله ويندم ويعزم أنه لا يشرك بالله مرة أخرى ولا يجب عليه أنه يصرف المال ده في مكان تاني واضح؟ وإن شاء الله حنجيب تفصيل النظر كده في الآخر؟ بالترتيب. نقل آخر قال الرفعي في شرح المنهاج قال وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أي حل فيها يعني دفن فيها أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد النذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم مدفنا بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد يبقى كلام الرفيع إن النذر دا باطل وغير منعقد قال الش الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سطرة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضية حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء أو الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه لعدة أدلة أنه نذر لمخلوق والنزر للمخلوق لا يجوز ومنها أن المنظور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور من دون الله أو حتى مع الله قال ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور من دون الله واعتقاد ذلك كفر قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجز الذبح والنذر للأولياء قال فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا يبقى دي عدة نقلات مع الأدلة تبين أن النذر الغير الله شرك وباطل ومحرم ولا يجوز فعله قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه من نذر أن يطيع الله فليطيعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن, كإن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله بيقول وحكى حكى عن أبي حنيفة إنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع. الإمام أبو حنيفة بيقول لا يجب الوفاء بالنظر إلا لو المنزور كان مثله واجب بأصل الشرع. يعني الصلاة واجبة فلو انسان نظر صلاة يبقى تجب الصيام في صيام واجب فلو الإنسان نظر صيام يبقى يجب. أما لو نظر طاعة هي في الأصل مستحبة بيقول لا يجب ويعني الدليل مع القول الآخر من نظر أن يطيع الله أي طاعة سواء كانت واجبة في الأصل أو مستحبة قوله ومن نظر أن يعصي لها فلا يعصي زاد التحوي وليكفر عن يمينه وإسناد الزيادة صحيح قال وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجباً للكفارة أم لا؟ وقلنا إن الراجح ان نذر المعصية ينعقد ويحرم الوفاء به بالإجماع وعلى الراجح تجب فيه كفرة يمين. بيقول وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح لأنه خلاف المعصية ما عدا المعصية يجوز الوفاء به كما هو مذهب أحمد وغيره يؤيده ما رواه أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول, يا رسول الله إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك امرأة نظرت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من الحج أن تضرب أمامه بالدف فرح بقدومه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك وده في دليل على جواز ضرب الدف للنساء وإني مجرد سماعه من ضرب النساء يعني غير محرم ولبعض أهل العلم كلام في الفرق بين السماع والاستماع وغير ذلك ولكن أصل المسألة يجوز ضرب الدف للنساء و. وصول شيء منه إلى سماع الرجال غير محرم قال وأما نذر اللجاج والغضب اللي هو النذر اللي بيدفع الإنسان على فعله وعلى إيجابه على نفسه الغضب واللجاج يكون بيتكلم مع واحد في مسألة يقول له فلان راح يقول له ما راحش يقول, له يقول لله علي لو كان راح إن نصوم مئة يوم إن نصوم عشر سنين أني أخرج من مالي كله ينزر نزر يحمله عليه اللجاج والغضب قال فهو عند الإمام أحمد يمين زي الحلف بالزبط إنشاء فعل وإنشاء طالما أنه هو في غير معصية إنشاء فعل وإنشاء كفر عن يمينه ولحديث عمران بن حسين مرفوعا لنذر في غضب وكفرته كفارة يمين والحديث ده ضعفه الشيخ الألباني ولكن عموم النظر في الطاعة يجوز ان الإنسان يوفي به أو يكفر عنه كفر يمين قال فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله اللي ينذر أنه يطلق امرأة الطلاق مكروه فيستحب لي أنه لا يفعل هذا المكروه ويكفر عن يمينه زي بالظبط لو واحد حلف إنه سوف يطلق امرأته برضه هو مخير بين الإمضاء وبين الكفارة وتظل كما هي زوجته يبقى خلاصة النزر النزر هو إجابه ما لم يجب بأصل الشرع النزر له أحوال أو النوع النذر لغير الله وده محرم وشرك ولا يجوز الوفاء به وتجب التوبة منه ولا يجب صرف المال في مصرف آخر محرم شرك أكبر أو أصغر وإن كان الأغلب فيه أنه أكبر تجب فيه التوبة ولا يجوز صرف المال في مصرف آخر النزر في طاعة هذا الوفاء به واجب وهو جائز والوفاء به واجب طالما أنه كان في طاعة الله تبارك وتعالى النذر في معصية الله محرم ولا يجب الوفاء به بالإجماع وكفارته كفارة يمين النذر فيما لا يملك ابن آدم كفارته كفارة يمين نذر اللي جاجه الغضب الإنسان مخير في بين الإنضاء وبين كفارة اليمين النذر الشريط موجود بقى اللي النزر, في... النزر بمكروه يستحب عدم الوفاء به والتكفير عنه بكفارة يمين قال فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرة وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك المسألة الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وينقل الإجماع أكثر من مرة على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك بعد الحمد لله صوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا بقلنا نوع من أنواع النذر لم ننبه عليه وهو النذر المعلق النذر المطلق إن الإنسان يقول لله علي كذا وكذا ينشئ ببداء كذا نذر وفي نذر معلق على شرط اللي أهل العلم يسمونه نذر المجازاء أو المعاوضة يقول إن عفى الله مريضي فلله علي كذا إن عاد غائبي فلله علي كذا إن حدث لي الأمر الفلاني فلله علي أن أفعل كذا وكذا من أمور الطاعة هذا النذر الأخير اللي هو النذر المعلق أو نذر المجازاء أو المعاوضة عقده ابتداء مكروه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنما يستخرج به من البخيل كأنه يعني يساوم الله تبارك وتعالى افعل لي اطيعك لذلك عقده ابتداء مكروه وإن كان الوفاء به إذا حدث المعلق عليه واجب يبقى النظر المعلق عقده ابتداء مكروه ولكن إذا حدث والإنسان نظر نذرا معلقا فحدث الشيء المعلق ده نجح الولد أو شفي المريض أو عاد الغائب فيجب الوفاء به طالما أنه كان نظر في طاعة الله قولوا قبل هذا واستغفر الله رزيزينا